وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صلِّ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 وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم Bellum وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله مصلي